فَلَا عَلَكَ بَاقٍ عَنْ نَفْسِكَ عَلَى أَثَالِهِمْ إِلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا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 ثم باثناهم لنا علما أي الحسبين أخصال مال بثو أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا وَأَمَّا طَائِرُ النَّهَارِ فَيَطُوفُونَ بِهِ أَذْقَانُهُمْ فَقالُوا ربنا رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ أولئك قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأنتم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 وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساق قالوا بينهم قال قائلٌ منهم كمل بثم قالوا لا بثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثم فبعثوا أقدقوا بورقهم هذه إلى المدينة فليانظروا فليأذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أقدا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالرب ويقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا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 فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِفُوا يَغْفِرْ لَهُمْ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ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 إِلَّا الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ أتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأقدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 لَيُنْزِلَنَّ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصِبْهَا صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أقدا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 واعطوا لهم مثلا الحياه الدنيا كما إن انزلناهم من السماء فاختلطهن نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء قدرا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 ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورئ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك الكرة أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَمَّا جَاءَ وَزَاقَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل قل سأطل عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلن في ملهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسله زؤا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنخد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَوِي رَبِّهِ فَلِي أَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلِي أَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا